kul limanil ard wa man fiha in kuntum tanamuna sayaquluna lillahi kul limanil ard إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبُّ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ سَيَقُولُونَ لله قل أفلا تت kul man biyadhim malakutu kulli shay'in wa yujir wa la yajaru untum tallamuna sayquluna lillah qul fa annatus ha فأنا تسحون بل أتيناهم بالحق وإنا لهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولدين manca unam un min ila eda la بَل اَنْتَ نَغْمُ بِالْحَقِّ وَإِنَّ Tan qadha Allahu min 'ala'ddu wa ha <laughs> nam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 برجعون لعلي أمل صالحاً فيما تركت كلا حق تَا إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رُبِّ رُجِعُونِ لَعَلِّي أَمَّنُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتْ كلا ان نغاكمن ما تن هو قائلها امن ورائقم برزخ الى يار وَمِن وَرَائِهِمُ بَرْزَخٌ إِلَى هو <تصفيق> فأولئك هم المفلحون ومن خف فَأَمَّا مَنْ وَازَى نُفُؤَ لَائِكَ الَّذِينَ خسروا الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون tan a to la to ton vi Kalo van la bat a la se ད� ད� ད� Algo صابهم اني جزيتهم اليوم بما أصبروا ان فائزون قال كم لبثتم في الأوض عدد قال كم لبتتم في الأرض عدد سنين في الأرض a uh -huh. fa hasibtum annama khalaqnakum wa ba'athnaakum ilayna la فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم An far sebut to an narolanòò bantà annan còm e la in la tojau. Anta Allahu al-Malik al-Haqq Qul la ilaha illa huwa ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا وقل رب في الورحة Totally. <laughs> wa an ta khayru llah imin bismi llah inna nuhi mim ruhna nu annal الرب في الورحم وأنت خير الله منك شمس والقمر في حس ثم سوالق مورو morando com الشَّرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَإِنْ آنَ آلَاءُ رَبِّكُمَا أ ورجل بعليني يلتقيان بين شَرِيكَيْنِ وَرَبُّ الْمُؤْنِفِينَ فَغَيَئَ آلَاءَ رَبِّكُمَا ما رجل بعيني Sami'a Allahi Rabbikuma ton kaziban Wan laqul jawaril سناط في البحر كالأعلام ففي اني انا يا ربي كما تذني كن لمن نعنا فان ويبقى وجهه رب بكذل wa law al jawal al munsat fi al bahri kal comfortably 선택 One woman on możag Whileab kommt Danh right Han Unter Oh, vi engi ala irbikum ma Well, I know. bul mashriqin wa rabb al maghribin fa bi Di bon Wala ul jawaril munsat fi al bah arkana allam fi bihi tu